لآن القرآن ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ر ح م ن ع ل م القرآن خلق الإنسان خلق ع ل م ه الاسلاميه ب ي ن ا ل ش م و ا ق م ر ب ب ح س ل ه و ا ن ج والشجر و ر ض ا وضعها للأنام فيها ف ك ه ة و ا ل ن خ ل ذات ا ل أ ك م ا والحب ل ذو ا ل ع ص و ا ل ر ي ا ف ب أ ي آ ل ا ر ربحيه ذات مضمون اجتماعي ن ل ل ك ا ف خ وخلق ا ل ج ه من م ا ر ج من نار ف ب أ ي آلاء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن رب ا ل م ش ر ق ي ن و ر ب ا ل م غ ر ب ي ن فبأي آلاء, ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء البحرين يلتقيان بينهما ب ر ز ق لا يبغيان فبى أ اياد ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبى أ اياد ربكما تكذبان وله الجنه All right. عليها ا خ م و ي ب ق ى و ج ه ربك ربك ويبقى وجه ربك ذو ا ل ج ل ا ل و ا ل ك م ف ب أ ي آ ل ا ء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن ي س أ ل ه م ن ف ي ا ل س م ا و الله ت و ا أ ر ض ك يوم ا ل ح س ن ف ب أ ي اله ربكما تكذبان سنخرج لكم أ ي ه ا الثقلان يرسل عليكما شواه من نار ونحاس فلا تنتصران فباي الاء ربكما تكذبان ف إ ذ ا انشقت السماء فكانت ورده ك ا ل ذ ه ا ن فبأي ل ا ر ب ك م ا ت ك ذ ب الله ن فيومئذ لا يسأل إنس و ل ا جان فبأي ل ا ربكما تكذبان يعرف المجرمون ب س ن ب ي م ا ه ى هذه ج ن م و ذ و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه فبأي فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهه زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهن قاصرات ل م يطمثن و س ق ب ل ه م و ل ا ج ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ر ب ك م ا تكذبان كأنهن ل ي ا ق و و ت ا ل م ر ج ا ن ف ب أ ي آلاء فبأي ب آلاء ر ك مدهامتان ا تكذبان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما نطافتان عينان فبأي آلاء ر موسوعه ا ن ل ن خ ي ا ت ح س ا ن ف ب أ ي ل ل ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن س ل ا م ا ه فبأي آ ل ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه